الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد فما زلنا في باب سنان الفطره وباب سنان الفطرة يتطرق فيه إلى مسائل تتعلق بسنن الفطره فمن هذا ما يتعلق بالطيب أن يكون الكلام على القص والحلق والتزيين و فيكون الكلام على الطيب ايضا وقدنا عند هذا السؤال عن حكم تطيب المراه عند خروجها هل يجوز للمراه اذا ارادت الذهاب الى المدرسة او المستشفى او لزياره الاقارب والجيران عند تطيب الجواب يجوز لها الطيب اذا كان خروجها الى مجمع النسائي لا تمر في الطريق على الرجال تفهم يعني مثلا تاخذ بالسياره من البيت او في السعوديه اذا فاما اذا احيانا السياره تكون موضوعه داخل البيت فمن داخل البيت إلى داخل البيت الاخر ولا تمر على مكان فيه رجال اذا لا باس عرفت اما اذا كانت ستمر على مكان فيه رجال لا ينبغي أن تكون هذه ذريعه لان امراه تركت تنزل من بيتها وتقول انا فقط ساخذ السياره او المواصلات واذهب الى مكان فيه نساء <تصفيق> هذا لا يصلح فلا أن تفهم المرادة من الكلام حتى لان كثيرا من الناس ياتي إلى مثلا فتوى فيها تجويز شيء فيحمل الفتوى ما لا تحتمل يجوز بهذا الشيء المجوز في الفتوى يجوز ماذا عشرين شيئا فثم وكثير من الناس يتساءل يتساءل في أمر الله وهذا ضار عليه ضار عليه في الاخره والله سبحانه وتعالى يعني قد نحن موقوفون امامه ومسؤولون بعض الناس يقول لا كل الناس يفعلون هذا ما المشكلة ما نمانع عن نفعل افعل كما يفعل الناس ارتكب المحرم كما يرتكبه الناس لكن يعني كما نقول بالعاميه خلي الناس ينفعوك صحيح خلي الناس ينفعوك هل سينفعك هل سيكونون لك نافعين اذا ما سئلت بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا اصل ينبغي أن نفهمه جيدا لن يغني عنك من الله شيئا قال ان خروجها دقي إلى الاسواق التي فيها الرجال فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امراه اصاب البخوره فلا تشهد معنا العشاء ول احاديث أخر اخرى او الاحاديث وردت في ذلك كحديث ابي موسى الاشعري عند اصحاب السنن الاربعه والذي فيه أي امراه استعطرت فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحتها فهي زانيه ولها احاديث وردت في ذلك لان خروجها للطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمسالد من اسباب الفتنه يعني بعضهم حتى بعض العصريين بحث فقال إن المرأة إذا ما خرجت بالعطر ومرت على رجل هذا كان سببا في ماذا في استيقاض أو في تهيج كذا مليون من الخلايا و يعني بحث في هذه المساله من جهه ماذا من جهه الذي يحصل للمرء بسبب هذا وما الى ذلك مولانا امر نبدا عليه اهل العلم هو أنه كما يجب على المرأة الا تتطيب أنت يحرم عليك تعمد شم عطر المراه التي تطيبت إن ان حصل بدون قصد بدون قصد لكن بعض الناس يرى شيئا حسنا فايش فيدخل في هذا الشيء ويشوي يمشي وربما مشى وراءه و فإذا هو وهذا لا يجوز ولان خروجها للطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من اسباب الفتنه كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج بقوله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى اذا قوله تعالى وقرن في بيوتكن في بيوتكن دليل على أن الاصل في المرأة القرار في البيت ولا ينبغي للمراه ان تخرج من بيتها إلا لحاجه يعني لا تكون خراجة ولا لا لا تخرج لمجرد التمشي والنظر يمينا ويسارا أو اول تمشي لتتفرج في الـ في الـ في في هكذا في الاسواق وتعله هذا يؤدي إلى الفتن والعياذ بالله الكثير من من الشباب يعرفون هذا اذاك تعملون الأسواق والاماكن التي فيها النساء يتمشين ويتفرجن وينظرن يمينا ويسارا ويتزينن بالزينات التي لا تكون منهن في بيوتهن ولا لازواجهن يتزينن امام الرجال الأجانب بما لا يعهدنا مثله في بيوتهن فيتعمد الشباب الصائعون الضائعون هذه الأماكن وهذه لاجل ان يتفسحوا وينظروا ويكون ما يكون من السوق وقرن وكثير من النساء في هذا الزمان حتى بعض المتغطيات صح التعبير قد تعودنا الخروجه والدخوله كثيره بدون سبب وبدون حاجه واحيانا يكون الرجل في البيت تجد المراهه التي تنزل لتشتري الخضروات مثلا الرجل ماذا يصح المراهه لا, لا تنزل لتشتري امت هذه الاشياء وأنت رجل وموجود وكذا صحيح لا ينبغي للمراهه ان تكون معتاده الدخول الاسواق والخروج منها و اذا ذهبت لشيء من هذا تذهب إليه بقدر لحاجة إلى الى الذهاب لكن بدون حاجة لا تكنوا هي الذاهبه وكذا وتذهب تعرف هذا البائع ويقول اي اهلا يا يا ام فلان كيف حالك وتكونوا ايش لها صداقات في قد المناظر السيئه المؤذيه التي تراها في طول البلاد وعرضها ولا حول ولا قوه الا بالله وكم حصل بها من الفتن كم حصل بها من الفتن تعد الاشخاص في بعض المحافظات هنا في مصر يقول يا عنده دكان في السوق وما إلى ذلك في تلك البقعه يقول دخلت عليه مرأة وتريد أن تمسك يدك وتقول له كلاما انا اريد ان تزوجك انا كذا الى اخره هذا بسبب لماذا؟ بسبب انفتاح المجالات والشيطان يزين الشيطان يزين يعني قد لا يكون هناك اصلا قد لا يكون هناك اصلا سبب لمثل هذا الانفلات والنظر لكن الشيطان يزين صحيح ترى المراه التي كذا الاف يزينها الشيطان في نظر الانسان طيب اذا في النساء القرار في البيوت ولا ينبغي أن تخرج المراه إلا لحاجة لا يجوز ان تكون خراجة ولاجه بدون حاجة بعض الناس يعني يقولون أن تكون في البيت تكون في البيت حفظا لا سترًا عليها فطبعا من من أنواع الفساد العظيم خروج المراه في المظاهرات ووقوفها في طوابير الانتخابات طبعا عن رقصها أمام اللجناء صحيح ولا حول ولا قوه الا بالله طيب من, من ومن اعظم ما يعير المراه على الاكسار من الخروج والولوج ماذا ان تكون قائده للسياره وان تسلم سياره تريد ان تكون قائده للسياره أن تسلم سيط عام بعض الاخوه هنا يقول يا رجل اين تعملي تسعين لنا سياره حتى نسلمها سياره قد يرزقك الله يوم يرزقك قد يرزقك الله يوما فاذا رزقك الله بحيث يمكن أن تكون لك سيارة لا تجعل امراتك سياره عرفت وعطى العلم في هذا كلام ربما تكلمنا به أو ذكرته وقراته في بعض الدروس بشيء من التفصيل والله مما ذكر لي قريبا عن بعض النساء من يعني من من نعرفها الفتاة الشابة في ال24 في كذا تنزلت اخذوا سيارتها تذهب عند بعض الاماكن لبيع القهوه عند ان تذهب عند ستاربكس لتشتريات لاتي بالكب فوق ال20 جنيها وتشرب اللاتي بترجع بالله هذه حاجة بالله هذه حاجة هذه انتبه هذه عنها ماذا عن منتقبه لا نتكلم عن واحده لا منتقبه لكن تعو... هذه الأمور صارت معتاده انها تخرج وتذهب وترجع و هذا لا يصلح هذا لا يصلح ولا ولا نقول انه يحرم لحاجه تذهب المراه لحاجة تحتاجها لامر يعني فيه صلاح لها مع التستر والعنايه التامه بالتغطيه وزوجها يكون حريصا ويعلمها الحرص ويذكرها بتقوى الله سبحانه وتعالى هناك بعض الأزواج واحيانا هذا ذكر لبعض الأزواج امراته تريد أن تتغطى هو يدعوها إلى الكشف تريد أن تلبس مثلا لونا اسود يريد يدعوها الى التلوين تريد ان تكشف تستر وجهها يدعوها الى كشف وجهها انتبه معي واحيانا يكون الامر بالعكس الرجل يريد من المراه أن تتغطى وهي لا لا لا يصلح يقول لها غط كفيك. تقول له لا غطي كفيك تقولها كيف تعامل يقول لا استري عينيك تقول وكيف سانظر انا ساختنق انا ساموت انا ساكل إلى آخر هذا البلاء الذي يكون ولا حول ولا قوه الا بالله نعم لقوله جل وعلا وقضنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى ومن التبرج اظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والراس وغيرهما انت لما تخرج بزوجتك فقط تكشف وجهها فقط وترى فقط اليس كثير من الرجال ينظرون حتى من باب التعرف صحيح من باب التعرف هذه المراه جميله وليس الجميل صحيح ينظرون ولا يتركون وكلما نظر ناظر إلى امراتك التي سمحت بان تكشف شيئا منها بدنيها هذا في صحيفه سيئاتك وصحيفه سيئاتها وصحيفة سيئات الناظرين ليس كذلك والحافظ ابن حجر يقول ان العاقل لا يشتد عليه أن يرى وجه زوجته وحليلته هذا العاقل يشتد عليه أن الناس يرون وجه زوجته ويتفرجون عليها اما الشخص هذا الشخص العاقل لا يحب هذا لا يرضى بهذا وهذا ليس من باب التحجر ولا من باب ظلم المراه ولا من باب الاغلاق عليها بل هذا من باب تكريمها وصيانتها ورعايتها والله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وخلق الناس وخلق الرجال والنساء ويعلم ما جعل في قلوب الرجال ويعلم ما جعل في قلوب النساء ويعلم احوال الرجال ويعلم احوال النساء فهو خالق الرجال والنساء الله رب العالمين هو الذي شرع هذا الشر وهو الذي امر بهذا الاستتار يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يلبسن عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وفي جامع الترمذي وغير من حديث اللي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره وفي روايه زياده فاذا خرجت استشرف الشيطان شيطان يزينها يجعلها محسنه جلو وجه والرأس وغيرهما والله بالتوفيق السؤال التالي يلاحظ أن بعض المصلين قد طالت اظفارهم واحتشت بالاوساخ هذا بعض المصلين وهذا للاسف يلاحظ احيانا في بعض المصلين فماذا حكم من لا يصلي وكانت اظفاره محتشه بالاوساخ فهل هذا يتفق مع الدين وهل يصح وضوؤهم الجواب على اطفام طبعا ماذا يسال هل يصح وضوؤهم لانه يجب أن يصل الماء إلى البشرة فهذا الوسخ قد, قد ستر جزءا من البشرة ولهذا جاءه آآ آآ هذا السؤال والعلماء في كتب الفقهاء في كتب الفقه ينصون على هذه المساله نعم يقولون يعفى عن عن مثل هذا الشيء اليسير لكن يعني لاهميتها يذكرون يقول الاظهار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليله لان رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم وقتل الناس في قتل الاظهار وحلق العانه ونتف الابضي وقص الشارب في كل هذا الا يترك ذلك أكثر من 40 ليله هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أنس رضي الله عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لنا في قص الشارب وقلم الذقن وندف الاذق وحلق العان الا نترك ذلك اكثر من 40 ليله أخرجه الامام مسلم في الصحيح واخرجه الامام احمد والنسائي وجماعه بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ان نترك الاظفار والشارب وحلقه العانه وندف الابضي اكثر من 40 ليله فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر ايضا الأمر يختلف من شخص الى آخر فهمت هذا يعني لان شخص هي تطول اظفار وتحتشي بالوسخ فيقول له قائلا هذا لا يصلح يقول لم تمضي 40 ليله لا لا يصلح فيمت حد لو لم تنض 40 ليله وصار الامر على هذا النحو فانه ينبغي عليك انت تتعمد ماذا الاظهار فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر طبعا على النساء والرجال لهذا لا يجوز لرجل ولا لمراه أن يتعمد اطاله اطفاره وان يتعمد الاحتفاظ بها هذا بالاضافه إلى ما فيه من مخالفه هذا التوقيت النبوي فيه تشبه بالكفار أيضا وكذلك لا يجوز استعمال هذه الاظافر أو الاظفار الصناعية الاظفار الصناعية هذه لا يجوز استعمالها لان فيها تلبيسا أو اظهارا لصوره المنديه عند لأن فيها اظهارا لصورة المنديه عند بالاضافه الى انها فيها تشبههم بالكفار لان ما ما عرفت بين المسلمين الا بسبب التشبه بال كفار طيب والذي بعض الناس يقول طيب احيانا الرجل يطلب من امراته هذه الاشياء هذا ينبغي أن يترك لأن رجل لا طلب من امراته هذه الاشياء الا بسبب أنه ينظر إلى النساء الكافرات اللواتي يظهرن بهذه المظاهر ويستحسن هذا يستحسن هذا أيضا منهم ان صاحب الامر السليم والطريق القوين فانه اصلا ينفذ هذا ويكره هذا بالاضافه الى انه ماذا شيء منهي عنه شرع انتبهوا يا اخواني طيب فالواجب على النساء والرجال وكذلك الرجال يجوز بعض الرجال في يعملون في بعض المهن يطيب هذا ذلك استعمله في لا ادري في ماخره منظره يعني طريح ايضا صحيح ولا يذس فلا يترك الظفر ولا الشاربه ولا العانه وهي ولا الابط اكثر من 40 ليله ولو صحيح لا يطرطئ اذا الشارب كذلك لا يترك الشعر ينزل على شفته لا يتشعر الشارب نازلا على ماذا على شفتيه ولا يتركه ايضا كثيفا بحيث يكون تعلق به الايش الاطعمه والاشياء وما إلى ذلك بالاضافه الى ان الملاحظه من كثير من الكفرة من في بعض الاطر في بعض الناس يحرصون على اطاله شواربه حتى ابو الكفار تجده يحلق لحيته ويطيل شاربه اطاله مبالغ مبا... فيها كما عند الدروز وفرقه مثل النقره يسمون يسمون بالكفائيه فانت هذا في, الف... هذا في العراق في بلاد الاكراد يطيلون الشوارب جدا مع ان كثيرا منهم يحلقون لحيته وكذلك معروفا عند النصارى وعند غيرهم كيف يطيلون الشوارب اطاله ممجوجه وكثير من الناس للاسف يقلدهم في هذا تجده يعفي شاربه ويترك ماذا ويحلق ماذا لا كانهم يعني عاكسون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب والورع صحيح لا يبطله ما قد يطلع تحت الظهر من الوسخ لانه يسير يفعا مما ذكر عن بعض من فنود ال ال اليوغا ومن يسيرون بعض السير الهندوسيه وما الى ذلك فقد ترك ابصاره لعله عشر سنوات او هذه عشر سنة و43 سنه بعيد العهد بهذا المعلومه 10 سنوات و44 و, و ترك حتى طالت وتكرت حتى يدخل في الموسوعات القياسية بهذا الشكل السؤال الثاني هل يجوز للمراه أن تصبغ شعر راسها باللون الاسود فالجواب لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم غير هذا الشيبه واجتنبوا السواد هذا في حق ابي حافه رضي الله تعالى عنه خرجه مسلم في صحيحه أما تغييره بغير السواد فلا باس او بالحناء والكتم مخلوطين فلا باس إذا خرج اللون ليس باسود بل بين السواد والحمره طيب بعد هذا هذه رساله في حكم الإسلام في الشعر في شعر الراس الصناعي الذي يعرف بالباروكه هذه يستعملها بعض الناس لأن شعره كله حصل فيه ما حصل او لان بعض شعره خصوصا في الممثلين والعلماء تجد ماذا يرتكب شيئا هكذا في الامام اذا كان رجلا هو أصلع فيركب جزءا هكذا هنا نعم كذلك بعض النساء فتلبس الباروكه لكي ان تغير لون الشعر أو ان تظهر بمظهر الكثيف والكثير أو تضع شيئا يكون صله للشعر تتصل بالشعر يسمونها بوستيش فان هذا تتصل به الشعر طيب يقول بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فقد ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه انه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناول قصه من الشعر كانت بيد حراسيه من الحرس الشخصي فقال اينا علماءكم يا اهل المدينه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ينهى عن الابتداع ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذت هذه نساءهم يعني اتنوا بهذه ال ايش النساء ربما احد مسمى القصه تعرفوا القصه ها يضعون يضعونها كذا او تضعها هكذا الى اخره وفي لفظ لمسلم انما عذب بنو اسرائيل لما اتخذ هذه نسائهم وفي الصحيحين ايضا والاخبار مسلم عن سعيد بن المسيب قال قدم معاويه المدينه فخطبنا وافرج ثلبه من شعر فقال ما كنت أرى أن احد يفعله إلا اليهود ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرغه في سماء الزور وفي لفظ اخر لمسلم أن معاويه رضي الله عنه قال ذات يوم انكم قد قد زي سوء وان نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الزور قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عند كلامي على هذا الحديث قوله قصه من شعره قصه من شعر هذا الاصمعي وغيره هي شعر مقدم الراس المقبل على الجبهه أو المقبل على المقبل على الشعر مقدم الراس المقبل على الجبهه القصة تعرفها الى الان قصه فهمت وقيل شعر الناصيه قال وقوله اخرج كبه من شعر هي بضم الكاف وتشديد الباء وهي شعر مكفوف بعضه على بعض وقال صاحب القاموس على مجد الدين فيروز الردي القصه بالضم شعر الناصية وفي هذا الحديث الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي المسلمى الباروكه لان ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بحكم القصة والكبة ينطبق عليه بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى الباروكه اشد في التلبيس واعظم في التزوير كما ان بعض هذه البواريكه والباروكات يحكمون يعني ايش تشبيهها بالاصلي ومن العجائب أيضا أنه ذكر ان بعض النساء يلبسن الباروكه بدلا الحجاب كما تريد أن تغطي وتلبس الباروكه بدلا ماذا الحجاب ربما إذا كشفت راسا لن يكون فيه فتنه كما إذا وضعت ماذا الباروكه فهذا لا يجوز طبعا هذا واضح فظن أن المساله يسره مجرد ستر الراس وانتهى <تصفيق> طيب الذي لم يكن هو عين ما ذكره النبي يعني يقول هذا أشد في التلبيس وأعظم في الزور إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني اسرائيل فليس دون بل هو أشد منهم في الفتنه والتلبيس والزور ما ترتب عليه من الفتنه ما ترتب على القصة والكبة ان لم يكنهما عينهما ولا فرق بذلك بين الذكر والانثى لأن العله تعمهما جميعا وبذلك يكون محرما من وجوه اربعه احدها انه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا اصل في النهي التحريم لقول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتموا منه استطعتم الحديث متفق على صحته من حديث ابي بريره رضي الله عنه الثاني أنه زور وخداع الثالث أنه تشبه باليهود وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم الرابع انهم من موجرات العذاب والهلاك بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم إنما هلكت بني اسرائيل لما اتخذ مثل هذه نسائهم ويعيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الراس أنه أشد في التلبيس والزور والغداع من وصل الشعر بالشعر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه لعن الواصله والمستوصله والواصله هي التي تصل شعرها بشعر آخر ولهذا والمستوصله طالبة هذا الوصل الواصله والمستوصله ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث هاني حديث معاوية في باب وصل الشعر تنبيها منه رحمه الله على ان اتخادا مثل هذا الراس الصناعي في حكم الوصل وذلك يدل على فقهه رحمه الله وسعة علمه ودقه فهمه ووجه ذلك أنه إذا كان وصل المراه شعرها بما يطوله أو يكثره او يكبره حراما تستحق عليه اللعنه بما في ذلك من الخداع والتدليس والزور فاتخاذ راس اذا كان هذا في بعض الشعر في جزء من الشعر فاتخاذ رأس كامل مزور اشد في التديس واعظم في الزور والغش وهذا بحمد الله واضح فالواجب على المسلمين محاربه هذا الحدث الشنيع وانكاره وعدم استعماله كما يجب على اولات الامور وفقهم الله منعه يعني الا يكون متوفرا في الأسواق والتحذير منه عملا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لمقتضاه وحسنا لمادة الفتنه وحذرا من أسباب الهلاك والعذاب وحماية للمسلمين من مشابهه عداء الله اليهود وتحذيرا لهم مما يضرهم في العاجل والآجل اللهم المسؤول ان يصلح احوال المسلمين وان يثقفهم في الدين وان يعيدهم من كل ما يخالفه وان يوفق اولاة امورهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في المعاش والمعاد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسأل فلانا من القاهرة مصر عن تزين المراه بوضع الكحل في عينيها هل يجوز الجواب يجوز تجمل المراه بالكحل في عينيها بين النساء وعند الزوج والمحارم اما عند الأجنبي فلا يجوز فلا يجوز كشف وجهها ولا عينيها المكحلتين ان لم تجد امراه تلبس مثلا نقابا او ما الى ذلك ولا تبدي الا العينين ولا تبدي العينين وتكحلهما فانت هذا تبني العينين وتجملهما فتحدث بهذا فتنه ربما اذا كشفت الوجه مع هذا ربما لا يكون فتنه كمثل التي تكون بمجرد لا يكون فتنه بمثلي ما يكون بمجرد ماذا إظهار العينين هذا من وسائل يعني والعياذ بالله من وسائل السوء التي ترى ان تنشر السعوديه لان عامه عم البلاد والال قرى وما الى ذلك لا يمكن للمراهه فيها كشف الوجه دع عنك دع عنك مكه وجدة وبعض المناطق في الرياض وما لكن في عموم البلاد الاخرى لا يمكن ان المراه لا تكشف وجهها فالتبرج يكون في ماذا يكون في الحواش في الحواشي في في اليدين في الرجلين في العينين على يكون منتشر وحتى هنا قال امراه الا اصلا ان, أصل أن التي تغطي وجهها ينبغي ان تكون يعني يكون عندها شيء من التدين في مثل بلادنا لكن مع هذا ترى قله الدين وقله الحياء تظهر من بعض النساء في مثل هذا بقوله سبحانه واذا ساتمهن متاعا فاسلوهن من وراء حجاب ذلك اقصر لقلوبكم وقلوبهن ولا باس باستعمال البرقه الذي تظهر فيه العينان أو احداهما لكن من دون تتحرى عند الأجنبي لا رس استعماله من غير تعمد لاظهار العينين من غير تعمد لاظهار العينين الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من اهل العلم لما يقولون لا هذا الموضع ينبغي منعه لانه صار ذريعه الى أي شيء إلى الانكشاف قصده النساء يستعملن فيكشفن العينين انكشافا واضحا لكن اذا امراه يتستعمل ذاك الذي فيه فد مفتوحا ولكن تحرصوا الا يبدو شيء منها ف لا آثمة ولكن الذي امر به وانصح به أن يعني ان تضع فوق هذا ماذا غطاء اخر تحرجه يسمى بالبيش مرت تضع من غير اجلاء تضع بيش و تدخل لهذا سائردا ان شاء لا تحتاج هي ضرويه اكثر من هذا هذا الذي يعني انصح انصح به لان امراه قد تقول انا سانتبه وفي الغالب لا تنتبه يعني يندر أو يندر أن تنتبه امراه في الغالب هي لا تنتبه إذا فتحت قال فتح من حيث تدري ومن حيث لا تدري والله يا اخوان تجد المرأة تمشي في الشارع قد تغطت وتنقبت وفوق النقاب وضعت ما يسمى بالبيشه ومع هذا تجد الرجل يريد أن ينظر ليرا لون الايش البشره الذي قد يبين من وراء الحاجز الشفاف بالبيشه يحصل يصل ولا يحصل يا يصل وموجود فانتاز درا يعني لان الشخص يقول اذا كانت المراه ستغطي جميع بدنها غض البصر في اي شيء يا اخي غض البصر ان وجود المراه نفسه خروج المراه نفس وجود المراه فيه, فيه وقد تتعرض وقد يبدو منها ما يبدو صحيح والله ترى رجلا تمر امام امراته ثم هو ينظر الي يحاول أن يكتشفها كيف كذا نسال الله العاد أن تعرف احيانا تبتلى انك تمشي مع النساء أو كذا فترى ناسا مع هذا يريد أن ينظر تنظر الى اي شيء يا رجل عندك كلمه كشفات استغفر الله تقول لكن ما هذا هو يريد ان ينظر اليس كذلك قالوا لك ايضا توفرت عليك وكشفتها لا مهيئه لا لا لا لا ثقف لا نستر شيئا عنك مراد القوه يعني والتفسح والاتساع وإذا كان كثرا من كل شركاء في الوطن حسبنا الله بسم الله قالوا لا البقع الذي تفر فيه العيله واحدهما لكن من دون تكفل عند الأجنبي والمراد بالاجنبي من ليس محرما للمراه يعني الشخص اللي كل عد الاجنبيه غير المصري أو غير الكذا هذا الأجنبي ولا لكن عند هذا ليس الاجنبيه بهذا المعنى والمراد بالاجنبي من ليس محرما للمراه كاخ زوجها وعم زوجها وابن عمها وابن خالها هؤلاء كلهم اجانب صحيح ولاهم سواء كانوا مسلمين او كفار كانوا بعضه سوف يظن اجانب يعني الكفار طيب بعد هذا ننتقل إلى الكلام على مسائل في اعفاء اللحيه وما يتعلق بها بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ابتدى بهدا اما بعد فقد نشرت صحيفه المدينه في عددها الصادري في كذا مقالا للشيخ محمد بن علي الصابني حفظ الله عنه وعن هذا صاحب صفوه التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير وغير ذلك وهو أشعري صوفي اخواني وهو أشعري صوفي اخواني هذا محمد بن علي الصابوني والعلماء حذروا منه من كتبه وردوا عليه وعلى راسهم الشيخ الالباني رحمه الله والشيخ بن باز له رساله أيضا في الرد عليه بما كتبه حول صفات الله وما إلى ذلك والشيخ صالح الفوزان وغيرهم يغيرون ردوا عليه بجوانب ومسائل مختلفة وكتبت كتب في التبليغ حتى من ما صنفو في التفسير وما إلى ذلك قال يتضمن ما نذو سبحان الله تجد اهل البدع ينخذلون وتجدهم يخذلون حتى في بالمسائل الفقهيه حتى في المسائل الفقهيه ذاك الرجل الذي تلي الطعن في بعض علماء السنه ومن شايخ السنه سبحان الله تجدد منهجه في الفقه ينحل يسالونا امراه تعمل طبيبه في مستشفى في كذا يجوز ما تكشف وجهها يجوز تلبس كذا وتكشف وجهها ويجوز ان شخص يحرس جامعه في فرنسا في باريس اه يجوز من الجامعه ويجوز اينك لا تضرب صحيح سبحان الله حتى جدال البلاء لا يقف ضلالهم عند الكلام ماذا على المسائل الاعتقادية والمنهجية والضلال جادلا حتى في المسائل التكمنية. فيقول يتضمن ما نص ما قالوا ذاك الصابوني يتضمن ما نص ومما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره ويقص اظافره ويتعاهد لحيه فلا يتركها شعفه مبعثره دون تشذيب او تصفيف ومع العلم حتى لفهم هذا الصابوني ولحيته كبير صغ من هذه لكن هو بيتكلم على ايش التهذيب والتشذيب وكذا لكن هو لا عياده دون تشذيب او تهذيب ولا يتركها تقول بحيث تخيف الاطفال وتفزع الرجال فهيك القاعده كلام الناس فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده فمن الشباب من يظن أن اخذ اي شيء من اللحية حرام هذا قول كثير من الفقهاء هذا قول كثير من الفقهاء هذا ما مقتضى للسيد امام الشافعي رحمه الله فامتى هذا فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته ويصبح في مظهره كاصحاب الكف لو اطلقت عليهم لوليت منهم فراره ولا منهم رعبا واقبل اصحاب الكف أولا ان له إن الأمر كان عليهم هكذا ثم هؤلاء اصحاب الكف كانوا من اولياء الله لا تجوز السخريه منهم اليس كذلك الى اخر ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي عمر والشيخ ابن باز يقول ولما كان في هذا الكلام مخالفه للسنه الصحيحه واباحه لتشبيب اللحيه وتقصيرها رايت أن من الواجب التنبيه على ما تضمنه كلامه يعني الشيخ ابن باز كما تعلمون كانت تحيته ماذا قصيره وشعره قليله وهذا مردود عليه تحيته اكبر من مع مع على التذويب والتهذيب لحياته كان وهو ما زال حيا لا لحياته اكبر من ومع هذا الحق ماذا حق ليست المساله بما يكون من ما يكون عند الناس كافراد وإباحه نعم فلما كان في هذا الكلام مخالفه للسنه الصحيحه وإباحه لتشذيب اللحيه وتقصيرها ننظر ايضا للاسلوب الفج تخيف الاطفال وتفزع الرجال ولماذا كذا سبحان الله ما وجد الا اللحى يتكلم عنها ما وجد الا اللحى يتكلم عنها يعني كل المضاهر وكل ال... مثل المخدوعين الذين بعضهم يتكلم في الدين فيقول على المسلمين أن يوفروا نفقات الحج وان يتبرعوا بها لمستشفى الكذا و يا اخ كل الذين برت السخنه وبرت مارينا وما إلى ذلك يوقرون نصف النفقات يتبرعون بها لهذا لكن انت تريد أن تصد الناس عن زيارة بيت الله الحرام هذا الذي سيضر الاقتصاد هناك ناس هناك دول وعياده بالله فانهم يعني الله تعالى لا يظلم احد ولما ييسر احدا لنصره الباطل في حياته ليس بظلم من الله له الله يعلم ما في قلوب العباد و المرأة و ييسر المراه لخير او لشر من غير ان يظلم احد فمن كان ميسرا لنصره الشر الله تعالى يعلم ما في قلبه وليس ظالما له رايت انا من الواجب التنبيه على ما من الواجب التنبيه على ما تضمنه كلامه وفقه الله من الخطا العظيم والمخالفه الصريحه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما انهم قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى وفي لفظ قصوا الشوارب واوفروا اللحى خالف المشركين وفي روايه مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جز الشوارب والقل لحى خالف المجوس هنا اذا عندك اعف وفر ارخوا وايضا روايتان اخريان مذكورتان اتركوا وارجو اترك اللحى اذا اتركوا وفر اعف ارخوا وارجو هذا من الارج من الايش من الارجاء ليرجاوا شيء مطلوب هياتها تتركها فكلها تدل كل يقول الشيخ ففي هذه الاحاديث الصحيحة الأمر الصريح باعفاء اي حد وتوفيرها وارخائها وتركها وقص الشوارب مخالفه للمشركين والمجوس والافضل الأمر الوجوب فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب وليس هناك دليل على جواز قصها وتشذيبها وعدم اطالتها فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُضِلُّوا فَتَضِلُّوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قال يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري في الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوه ما استطعتم فاين اهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على انبياءه متفق عليه ولا حديث في هذا المعنى كثيره وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكر بما رواه الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان ياخذ من لحيته من طولها وعرضها وهذا الحديث ضعيف الاسنادي جدا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لكان حجه كافيه في الموضوع ولكنه غير صحيح لأن في اسناده عمر بن هارون البخيل وهو على حفظه متروك الحديث ومتروك الحديث حديثه يكون مضعفا جدا ليس ضعيفا فحسب هذا الحديث ضعيف جدا بل وضمن نص البعض من اهل العلم على وضعه قال واحتج ايضا الشيخ على ما ذكر بفعل ابن عمر رضي الله عنهما عنه انه كان ياخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضه وهذا لا حجه فيه لانه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما والحجه في روايته لا في اجتهاده ثم الذي جاءنا كان في الحج لعله فهم أن الاخذ يكون من الرأس ويكون من اللحية في خصوص الحج وقد صرح العلماء رحمهم الله أن روايه الراوي من الصحابه ومن بعدهم الثابته الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة وهي مقدمة على رايه اذا قالت السنة ولما ابن القيم في اعلام الموقعين لا بسط كلام في هذه المساله وفارجو من صاحب المقاله الشيخ محمد أن يتقي الله سبحانه وان يتوب اليه مما كتب وان يصضح بذلك في الصحيفه التي نشر فيها الخطا ومعلوم عند اهل العلم ان الرجوع الى الحق شرف لي وواجب عليه وخير لهم ان التنادي في الخطا واسال الله أن يوفقنا وياه وجميع المسلمين للفقه في الدين وان يعيدنا جميعا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان يصلح قلوبنا واعمالنا انه انه ليس الناس انه جواد الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هنا حتى بعض اهل العلم قال مثلا كالمالكيه قالوا يجوز الاخذ من اذا طالت اللحيه وتشعثت يجوز الاخذ منها قال عند الحنفيه قالوا يجب الاخذ من اللحية بعد القبضه يعني يجب اخذ ما زاد على القبضه من اللحية عرفت. عند الحنابلة ايضا في المذهب عند المتاخرين يقولون يجوز اخذ ما زاد على القبضه لكن واحدا يعني لا ينبغي أن يكون معبرا مع هذا لان الذي سيترك اللحيه بدون اخذ منها اعتبارا بما دلاله الادله وبقول كثير من اهل العلم بعدم جواز اخذ أي شيء منها لا ينبغي أن يعبر فيه بمثل هذه التعابير السيئه تذغيق الاطفال وتفزع الرجال وكل شيء زاد على حد عن حد انقلب الى ضد الى اخره نعم السؤال التالي عفيت لحيتي والحمد لله والان كلما واجهني أحد من اهلي او معارفي استنكروا لحيتي ورموني بكلمات جارحه وطلبوا مني تاثيرها ناس يعيشون في الاطار الذي هم فيه بجهل ولا ينظرون إلا تحت اقدامهم وفي من حولهم لا ينظرون إلى ما قبل هذا ولا إلى ما بعد هذا كل الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام كانوا أصحاب لحى وكل اولياء الله الصالحين كانوا أصحاب لحى وفيما سياتي ايضا المسيح عليه الصلاة والسلام سينزل في اخر الزمان والمهدي رضي الله تعالى عنه سيكون اماما في اخر الزمان من المسلمين هل واحد من هؤلاء سيكون مقصرا فضلا عن ان يكون حالقا للقيادات هل واحد من هؤلاء سيكون متبنطلا متكربتا ها هل واحد من هؤلاء سيكون على الهيئات التي لا ترتضى في مظاهر المسلمين وفي احوالهم وفي اشكالهم ابدا ابدا ليس كذلك اما هذا الذي ينظر من حوله فيرى مجموعة ممن لا يعرفون الاحكام الشرعيه و و وصارت السنة عندهم غريبة فيقول لهم كل الناس يحلقونني حرام احلق انت ايضا كل الناس لا يفعلونك انت افعل انت هذا من من من الجهل الكبير وضيق التفكير حقيقة نعم يقول وانا مصمم على اعفائها هل يجوز تقصيرها ام اواظب على اعفائها واضرب بكلامهم ارض الحائط بعض الناس تجده يحب التلاعب في لحيتك اما يقصرها هكذا فبعضهم يجعلوها هكذا ايش تنبته شيء نسيه اي قصرها بعضهم يجعلوه فقط عند على الداخل يسمى السكسوكة يقول هذه لحية امامي بعضهم ايش يتنعم من هكذا بعضهم لا يتركها طويله لكن يقصها بعد هذا بعضهم ياتي عند عند هذا الشعر الذي يكون زائدا هنا وهنا يضبطه هكذا ثم يحلق هذا الشعر بعضهم لا يدعها هكذا ثم يحلق من هنا أو او يجعلها محدده بطريقه ما صحيح وهكذا بعضهم يرى انها مثلا هنا مثل المتشاعد هكذا ويحاول ناخذها اتايش تكون منضبط وما الى ذلك هذا لا يصح لا يصح من اخياتك يا رجل ايضا مما لا يجوز الاخذ من العنقه هذه العنقه هذه التي هنا ترى هذه لا يجوز الاخذ منها ولا من هذا الشعر الذي هو في اسفل الشفه السفلى نعم فوق الشفه العليا هذا الشارف لكن ما كان اسفل هنا هذا لا يجوز بعض الناس يقصوا هذا ها بما انا رايت الان احد يقص هنا هذه انفع انا انبه عليها الشيء نعم الشيخ في الجواب يقول اماضوا على اعفائهم واطلبوا كلامهم افضل الواجب عليك أن تستمر في اعفائها وانقاذها ويصائها طاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لامرك وان تضرب بكلامهم افضل حائط وان تنكر عليهم كلامهم بالحكمه والموعظه الحسنه وتذكرهم بالله يعني ليس معنى تنكر عليهم كلامهم يعني انك ما هذا تتشاجر معهم وتضربهم لا تنكر بالاسلوب الحسن المناسب وتذكرهم بالله أن هذا لا يجوز لهم بل عملهم هذا في الحقيقة نيابة عن الشيطان لأنهم بهذا صاروا نوابا لا يدعون إلى معاصل الله نزلوا الله العافية والشيطان لا يترك بعض الناس لا يكتفون فقط بان يفعلوا المعاصي يحاربون الطاعه ايضا والرسول صلى الله عليه عليه وسلم يقول قص الشوارب واقلحا قالق المشركين ويقول قص الشوارب واقلحا قالق المجوس ويقول وفر اللحى فالواجب ارضاؤها واعفائها وتوفيرها هذه كلها كالكلمات تدل على شيء واحد وعدم طاعه كل من يدعو إلى قصها وحلقها نسال الله السلام وهذا انضاق الحديث أنه ياتي في اخر الزمان شياطين يدعون الى عصيان الله والارتكاب المحارم من المقالات الفاسده التي اذاعها في هذا الزمان بعض من ينتسب إلى العلم انه قال التي تراءس بالأخذ بها طالما أن المنبه موجود الاحتيار بالمنبت فمنبت اللحيه موجود فاذا ما قصصت فوق المنبت حتى لو خففته جدا لا بأس طالما ان نبتت وقر اشهد هذا غراء هذا غراء لعل, لعل الأولين والسلف الصالحين ما دار بخيال واحد منهم يوما فياتي الى في هذا الزمان بعض من ينتسب إلى العلم وربما يدعي السلفيه وربما في المملكة السعودية ويقول مثل هذا الكلام هذا قبيح جدا هذا قبيح جدا ولا الالتفات اليه كائنا من كان الذي قاله قال وهذا نصاق الحديث نعم واجه جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه المتفق عليه المتفق على صحته لما سال الرسول صلى الله عليه لما لما سال يعني حذيفة الرسول الله عليه وسلم عن الشهر الذي يقع بعد صلى الله عليه وسلم ذكر له انه يقع بعد ذلك في اخر الأمة نعادا على ابواب جهنم من أجابهم اليها فدفوه فيها قلت يا رسول الله صف لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بانثلا نسال الله العافيه فهؤلاء واضرابهم من جنس من ذكرهم السائل فواجب الحذر منهم وعدم الاستجابه الى ما يدعون اليه مما يخالف الشرع المطهر والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السؤال التالي ما وصفه الشيخ ايضا ذكر هذا في ذكر الدعاه على ابواب جهنم لانه يقول طب لقيه ماذا نسال العلماء من العلماء يسال بعض السفهاء الذين تخرجوا من بعض الكليات الشرعيه او اخذوا بعض الشهادات ولو كانت شهادات عاليه من بعض الكليات الشرعيه الدنيا في دنيا وضلالا في ضلالا وجهلا في جهل وضلالا في ضلال وجهلا في جهل اردت هذا هذا منهم فيذهبوا ويسالون ما حكم كذا اه حلال كل أحد الاشخاص من اخذ يعني طيب يعني ما لا قل يعني من من العوام بيقول انا ذهبت الى دار الافتاء فسالتو عن بعض الاشياء الوضائيه كل كل شيء حلال هو يقول ليس لم يسمع كلامي يا عبد كل شيء حلال كل شيء الحلال والحلال في الاسلام كل شيء بعض لما يقول هذا الكلام يقول ان انتم تريدون الحرام والحرام لا نريد الحلال والحرام نعرف الحلال ما هو والحرام ما هو طيب. السؤال بعض اصحاب صالونات الحلاقه يحلقون لحى بعض الناس فما حكم المال الذي ياخذونه بسبب عمله هل حلقها وقصها محرم ومنكر ظاهر لا يجوز للمسلم فعله ولا الاعانه عليه واخذ الأجرة على ذلك حرام وسف يجب على من فعل ذلك التوبه إلى الله منه وعدم العوده اليه والصدقه بما دخل عليه من ذلك اذا كان يعلم حكم الله سبحانه وفي تحريم ربا فان كان جاهلا فلا خرج عليه فيما سله وعلمه هذا من ذلك مستقبلا لقول الله عز وجل في اكلت الربا وفي اكلت الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانته فله سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النارهم فيها خالدون وبالصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال قص الشوارب وافره اللحى قالق المشركين وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال قص الشوارب واوفر اللحى قالق المشركين وفي صحيح مسلم عن الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال جز الشوارب وافره اللحى قالق المجوس فواجب على كل مسلم أن يمتثل امر الله في اعفاء لحيته وتوفيرها وقص الشارب واحفائه ولا ينبغي للمسلم أن يرتهب بكثرة من خالف هذه السنة ودارى ربه بالمعصيه نزل الله أن يوفق المسلمين بكل ما فيه الرضى وان يعينهم على طاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان يمن على من خالف امر الله ورسوله بالتوبه النصوح إلى ربه والمبادره إلى طاعته منتصار امره وامر رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه سميع عليم هنا الشيخ يقول لا ينبغي للمسلم أن يرتاب بكثره من خالف هذه السنة وبارز ربه بالمعصيه حتى لو كان ممن ينتسب إلى العلم او ينتسب الى الدين أو يقال عنهما يقال عرفت لا ترتاب بالكذبه طيب رجل حلق لحيته هذا السؤال الثاني رجل حلق لحيته لظروف سياسيه وحين سالته قال لا استطيع ان انطلق كداعيه في هذا المكان والزمان إلا بحلق اللحية فهل يعذر في ذلك هذا كلام الكثيرين وكلام الإخوان المفلسين ترام يكلمونا هذا الكلام سبحان الله وهل يقول نحن اخوان ونحن كذا ونحن كذا والناس كلهم عرفوا لماذا لا تعفون لحد بعض تحتاجون إلى الاندساس طيب طيب المرشد العام للاخوان من اول حسنا البنا الى اخر واحد لماذا ضل في احياده لكن هو ضلاله في منهجه الضلال في تصوره ليست ليست المساله مساله اعذار على أن ما يعتبرونه عذرا ليس عذرا فهمت ولكن المساله ضلال في المنهج اصلا بعض الخوارج ايضا في هذه الايام الاشهر الماضية مثل الاداخه الخارجي محمد بن عبد المقصود يقول لاصحاب يقتل لاصحاب اللحى بحلق لحاهم حتى يخرجوا في المظاهرات وحتى وحتى وحتى من غير أن يقبض عليه لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته لاسباب سياسيه ان يحلق لحيته اذا كان مكرها إذا كان نحو هذا لكن مجرد ان الظروف السياسيه أن الذي يعفي لحيته سيلاحق سينظر امره سيقضى عليه وقد يسجن عياما أو, او ما الى ذلك أو حتى سيس هذا هذا لا يبي هذا لا يسوغ حلق اللحيه لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته لاسباب سياسيه أو ليمكن من الدعوه بعضهم يقول لا فقل احلق حتى من من الدعوه كان ابتذاك عمر يا خالد لما كان يقول انه طبعا انا لا يقول انه داعيه اسلامي اصلا لما كان يقول انه داعيه يقول لماذا لا يحفي لحياته طبعا المساله هي بعد من احلاق اللحيه وبعد من افائها ومعدله لماذا لا يقول حتى يتمكن من الدعوه حتى يصل إلى الطبقه التي لا اين ومايله الى اخر هذا الوقت دعوات مسخيه مسخ بل الواجب عليه إفاقها وتوفيرها امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الاحاديث ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى تارك المشركين متفق على صحته وقد نقل الاجماع على هذا كما نقل ابن حزم في مرات الاجماع نقل الاجماع على ان حلق اللحيه لا يجوز فاؤ اللحية فرض وحلق اللحيه لا يجوز بالاجماع وهو القول المعتمد في المذاهب الاربعه القول المعتمد في كل مذهب من المذاهب الأربعة هو حرمه حلق اللحيه حتى المذهب الشافعية الذي دائما هذا علي جمعه يقول مذهب الشافعيه ان ان حلق اللحيه مكروه وليس حراما هذا لما نقل نقلهم نقلهم المتقدم الشافعية ان قال واعترض ابن الرفعه بان الامام الشافعي نص بالام على التحريم فنقل بعض الشافعية ان الامام الشافعية نفسه قد نص على التحريم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وعقلوا لحا قارف المشركين متفق على صحته فإذا لم يتمكن من الدعوه إلا بحلقها انتقل إلى بلاد اخرى يخرق هذه البلاد يخرق من الدعوه فيها بغير حلف إذا كان لديه علم وغصيره عملا بالادله الشرعيه لذلك من قوله سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن الايه وقوله سبحانه ولهذه سبيل ادعو الى الله على نصيره انا ومن اتبعني الايه وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله اخرجه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلمني اي طالب رضي الله عنه لما بعثه الى خيبر لدعوه اليهود وجهادهم ودعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فوالله لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اتفقون على صحته والايات ولا حديث في وجوب الدعوه إلى الله وبيان فضلها كثيرة وحاجه المسلمين وغيرهم إليها شديده أن ان يدعى الى الله لانها هي الوسيله لتبصير الناس بدينهم وارشادهم الى اسباب النجاه ولانها وظيفه الرسل عليهم الصلاه والسلام واتباعهم باحسان والله ولي التوفيق بعد هذا يقول من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى حضره الاخ المكرم فلان وفق الله السلام عليكم ورحمه الله ببركاته اما بعد فقد وصلني كتابك وصلك الله بهدى المتضمن المتضمنه طلب الجواب عن سؤالين اولهما عن حق طاعتك لوالدك في حلق اللحيه فجوابا عن السؤال الاول افيدك بانه لا يجوز لك طاعه والدك في حلق اللحيه بل يجب توفيرها واعفائها لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعقلها خالف المشركين ولقوله صلى الله عليه وسلم ان طاعه المعروف وترك المحرم واجب وليس بسنه حسب الاصطلاح الفقهي يعني ليس بسنه بمعنى ليس مستحب وإنما هو سنة بغير الاصطلاح الفقهي فهو سنة واجبه سنه بمعنى انه شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنستن به فيه لكن بحسب الاصطلاح الفقهي الاصولي في تقسيم الأحكام إلى الشرعيه إلى خمسه اقسام فهو ليس مسنونا مستحبا بل هو فرض واجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك والاصدق الامر الوجوب وليس هناك صارف عنه طيب إذن هذا اتضح الكلام في هذه المساله بعد هذا من المسائل التي تلحق بسنن الفطره وما يتعلق بها هل يجوز استعمال الروائح العطريه العطور المسماه بالكولونيا المشتمله على مادة الكحول استماع الجواب استعمال الروائح العطريه المسمات بالكولونيا المشتمله على مادة الكحول لا يجوز لانه ثبت لدينا بقول اهل الخبره من الأطباء انها مسكره لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء اما الوضوء فلا ينتقض بها وان لا ينتقض بمجرد الوضع لا ينتقض كما أنك إذا كنت تمشي في الشارع وجاء واصابك بول من شخص من من من هذا لا يضر وضوءك بل عليك ان تزيل النجاسه فقط واضح انا الان جاء على رجلي نجاسة وضوئك كما هو فقط اغسل النجاسه صحيح وان الصلاه ففي صحتها نظر يعني اذا وضع الكحول هذا وصلى بان الجل هل تصح صلاته وعليه الكحول الجمهور لان الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسه ذاكرا عامدا لم تصح صلاته وله بعض اهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر فاذا وضع الروائح العطريه الكحوليه صلاته تصح ولكنه قد ارتكب محرما ولهذا لن نقول مساله حرمه استعمال الأشياء التي فيها الكحول هذه ليست مرتبطه فقط بانها نجسه أو ليست نجسه بل حتى لو ثبت ان الكحول ليس نجسا وان الخمر ليست نجسه فإنه لا يجوز استعمالها ولا استلقائها ولا ولا ولا الواجب في الخمر والكحول من الخمر الواجب العراقه وعدم الابقاء وعدم الاتخاذ والذي يضع هذا الكحول على بدنه يعتبر حاملا له كما قال اهل العلم والخمر لعن فيها عشرة ومن العشرة حاملها والمحمولة اليه وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة والاحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء فإن وجد من الكلون نوع لا يسكر طبعا عند الجمهور القطع واضح وهذا القول في المذاهب الاربعه عند الجمهور القول في المذاهب الاربعه ويقولون من صلى وهو عليه كحول فصلاه فهذه نجاسه لا بد من ازالتها وصلاته بهذه النجاسه متعمدا صلاه باطله معي طبعا هنا مساله ستاتي معنا في حكم من صلى وعلى بدله نجاسة ناسيا أو جاهلا وان الراجح هنا انه لا انه تصح صلاته من صلى وعلى بدنه نجاسة جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيح على وجه فان وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله عطور ليس فيها كحول لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والله ولي التوفيق ايضا ان ان بعض المسائل المساله الأولى أو المسألة انا كم اكمل على مساله الباب المسائل الباب السابق ده مسألة اي مساله وصلنا كم مساله المساله الخامسه المساله الخامسه يجوز للمرأة التطيب اذا كان خروجها إلى مجمع النسائي لا تمر في الطريق على الرجال اما خروجها بالطيب إلى الاسواق التي فيها رجال فلا يجوز مساله السادسة يجب على المراه التستر والحذر من التبرج ومن التبرج اظهار النفاتل والمحاسن اذا يجب على المرأة التستر والحذر من التبرج ومن التررجي اظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والراس وغيرهما لا يجوز المساله السابعه لا يجوز ترك الاظفار او نقول على الافراد الضفر لا يجوز ترك الضفر أو الشارب أو العانة او الابط أكثر من 40 ليله المساله الثامنه لا يبطل الوضوء ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ لانه يسير يعفى عنه المساله التاسعه لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الاسود أما تغييره بغير السواد فلا باس به المساله العاشرة. يحرم اتخاذ شعر الراس الصناعي بين قوسين الباروكه المساله الحاديه عشرة يجوز تجمل المراه بالكحل في عينيها بين النساء وعند زوجي والمحارم أما عند الأجنبي فلا يجوز الثانية عشرة لا يجوز حلق اللحية وحلقها وقصها محرم ومنكر ظاهر لا يجوز للمسلم فعله ولا الاعانه عليه واخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت ماذا لم تكتب يا بلال اكتب انا هذه المساله مليها للاخوه المبتدئين دهوتم المبتدئون هذه المسائل مهمه الا في الكتابه ذاته مسائل من الخارج يعني بالراعي ما استطاعت نص كلام الشيخ لكن انا امريها هكذا حتى تكون مذكوره ومحفوظه عند اخواننا المبتدئين واخذ الاجره على ذلك حرام وسفه لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته باسباب سياسيه أو يمكن من الدعوه بل الواجب عليه افاؤها وتوفيرها المساله الاخيره بهذا الباب لا يجوز استعمال الروائح العطريه المسمات بالكلونيا المشتمله على ماده الكحول فان وجد من الكلونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والله ولي التوفيق الله الموفق والمستعان الحمد لله رب العالمين